هو عذاب بعد الخير اللي راح عني ومن فقد محبوب قلبه من في قدم حبوب قلبه وعذابه الحزن كنه خلق فيني والفرح ما بيني وبين اهتشابه الفرح ما بيني وبين اهتشابه روح وخبضني راح محبوبي وقفت به ركابه راح محبوبي وقفت به ركابه ما حقيت غيب في ليلة ولني أفقده وصدح رفيق للكعابه أفقده وصدح رفيق للكعابه الحب ما حبوبي صد عني واختلاف وأعلن غيابه صد عني واختلاف وأعلن غيابه ابتعد عني وصار لي صدامني صار شيء ما نيب حاسب حسابه صار شيء ما نيب حسابه كان ما فارقتنا حضرت جنابه كان ما فارقتنا حضرت جنابه يلا هني طالبك بص تضرعني وارحم اللي شاب راسه تي شبابه وارحم اللي شاب راسه تي شبابه